بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بنو حارثاتي في بنو سلمة كرادة تشاو يا ربي ربنا الآن رحمة إساني قلبي إساني قدل آبي أكثتي قردوا لا دي من جنة دبنيت نينجره لا فين إسان لا فن ربنا الآني إسان جبي سي لا فين إسان الرابل سي مؤمن توت وجن ثبتني اقزتي دوله صدقت كراتي صحابان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمتي قدمن يا دهكنو كيستي واي عبد الله مثله كنرتي جرين إسانني أجي فمك أبا ورّي مسلم توتة تك سني خرادة تأني جيشي مسلم توتة أدنق أودنكن هأجي فمك إيه يادكن قريل لما تأمو تا هنأجي فنو جدني يادكننا قرآن ياد إنساني كن مراو أدنباسي تنين جرا سورة النساء الآية سديتني سديت الرس سديت ربنا الآن ما فَمَا عَلَقُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا مَالِف جَرَّ مُنَافِقًا خَنَكِسَت بِكَلِمَتِهِ أَدَّم قَدَمَتَنِي رَبِّ انْوَلَاهُ إِذْ آنَ تِقْسَيْ جِرَ اِسِنَّمَ رَبِّ جَلَّ, إس إس جل فِي نام ربي جلسي كاران اتينك اجل كتنهن جروا وقجل ابوسي ربي كنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم اقسمت ديماني ورانا ثنين بوتا شيخين جل امتوهي تاقيا جماعاتو كثقاليك ابان كوران اتيني كشكش جل ايتيني سقاليك لاجيسيسو ارجان جماعاتو اين وجل انيقافتان جري اللين نتي ورى عبدالله بن سالو الوجين ولي قلتك أبو سني جلانين دور عربني حليفة جلانين ولي قلتك يواني دوئينا الآلتا يواني دوئي, دوئي سلالا سيتمسا جلانين أكاستي ولي كاكتن جمعانكن عبدالله بن سالو الكنان ولي كاكتن صاحبة تهانيتين حرمه الأجد السندي قد هو قد فكان تهن ديني يد يجكتي يؤثدوه سرته أكجله ولككتة يجود جرنا إذن أن جنر رسول ربي صلى الله عليه وسلم جري نتور عبدالله بن سلورين ولككتة نتور يهوداتي جرنيتني دبي كنني ثم صوفية يعني ولا عبد الله من صاروا الجوارانا فأتيبه إنه اللي إساتم صوقة من الله دفن ورانا عبد الله كرادي رسول ربي صلى الله عليه وسلم في كبريت دتق مال جلن. لا ننتصر بأهل الشرك على أهل الشرك جلا والرشكيتين والرشكيرة تنجار قارث فنن نرد كونه بوورا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كا يعني عدوي, عدوي اسلامات ردت عدوي اسلامات انتم انتم فتننجتو جار العدوي اسلاماتي تلونيه دن العدوي اسلاماتي بردته إن انتم فتننجو دا حالكن انجلكن علي وفرادتشا الله عليه كا أمرين إساني لولنغهن ورد لكا فاكين نف ور أمرين إساني تكاتهون أن دچاسا كيسا أمرين إساني وقاق الأفريجة تولا يوقا وقاق الأفريجة دي عبدالله بن عمر فا زيد بن ثابت أسامة المزيدي زيد بن أرقم برا بن عازب أبو سعيد الخضري جرين كنين أكاس ما جرين برولين جرني حقنا ما قل أني أفريتي وجولين قافساً دكساً رسول ربي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كون لي جركنا كيس جر ججون هبتميتين جر واري قافساً وجول لما أدو قبو رسول ربي أقسان دولا هيا منيف رافع من خديج رافين كنت إيا دربتيتينين ألاماتها ججا اتهمنانين رسول ربي صلى الله عليه وسلم أتديم دول ولين جر أني هيا منيف دبير رافعكن سمراء المجندة جه جنان سمران في جي جارس هار إسافورة أبا نساني دواء هار إسافورة يسجد دست تلاقيتي مكان نسام رية من السنان جرامة عبير أبي سعيد الخضرتي يسأله سمراء كنا قدسي بويا تلاقي يا أبا رسول ربي رافعين دولي جد أنيني أنا كرانا دي بسني جد اي بوهي إني بوهيتنين جنانين أبكثني غافتي إرقكنا رسول ربي تلقيتنين يا رسول الله رافعين هاييمتي مالف دي بفتي سمرا جد ايتنين رسول ربي صلى الله عليه وسلم موشش كانان يا موشا ديمو مبرباد دا جرانين اي دي رافعين اللي والانسو دان أنا تلفان دها جراني اتفراد رسولة موشا ماري والانسو والقبط دا جرانين رافعي في سمرا كان والانسو سني سمرا رافعي اللفان ده إني لف عن عينان خلاص رسول ربي صلى الله عليه وسلم في جدود أقست ورانا رسول ربي صلى الله عليه وسلم جركن في الجنة حال لسانه كنت كان ربي صلى الله عليه وسلم حي رسول ربي صلى الله عليه وسلم رافع في سمراكنا وانتي إسان حي يمني فاق إسان دولا وان يارانا كيساتي وان إسان دنديت في هريوطة إساني كالا هريوطة إساني كوان نديب إسان يجتور رسول ربي صلى الله عليه وسلم جولتاً نيوان نديب إسان تيو سيفين يرو نمركو توسبب الناس باني ايان نما ورانا ابوتو نما ورانا لو لكيه ساتي رول اللي حما تأيغاس ايجولن توني ايتي جيشي نوهرك بيتي نيستي صفي مسلمتوتا ادان نوهرك باق ايستي ايجولن سببرون دان ديتو خجروف رسول ربي صلى الله عليه وسلم ايجولن ايه حيامو ابانججور اسراتي وانتي اكتا حواسني مسلما كيروساني اتجابينا الابدين وفيق الرد اكتا رسول ربي صلى الله عليه وسلم اجولي اللي اتجدسا حتى اجولي اللي شهاداء يوقاني شهيدة تهول اف كرا ربي كيسة تدقو اف حمله ايساني حقا جيت حقا امام بوت تتاكا دولة دي ما رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانما ريفاتش وارنم دينك فيسو جولاندا امن جولاندا لي كولولانغين اللولو قباجيتتين كبوت دولمانا اورجانجيتتين كبوت تعراهو جولن ماليف بوت وجوللي دي في درجيس <تصفيق> اراه ماليف بويه درجيس دي سي جارسون اراه ماليف اكبوت نوندنويو كانون الدنيا يروعما اتنبولتو كرسول ربي يروسان صلى الله عليه وسلم اتنسهاباب لكي يجد جودة اثر بقرر رسول ربي قهفة كايان شريعة بريدو اسلام تنكيه ستي وان الدنيا في آخران لي نماتل وان النامفو نجد جودة اجولين دائم لدولة ديمون دورق اكتاته اسر اخبچو دندينا اكسما يرو اما كان قانون يوكا سير الدنيا له واي سن دورغا كون الدستور اسلام ما كيستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نوب اورسني درسين سنتي درسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته